بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما هو الرجس في قول الله عز وجل كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون الرجس في لغة العرب وهو المشهور عنهم الشيء القذر طيب فما المراد به هنا؟ ما المراد به هنا عند فوسام العذاب وكيل الشيطان وكيل ما لا خير فيه طيب وكلها تدل على شيء واحد أو معنى متقارب من يأتي بتعريف الإيمان ما هو الإيمان ما هو الإيمان عندك لغة هو الإقرار القلبي وشرعا أحسنت الإقرار التام ظاهرا وباطنا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والعمل بذلك ظاهرا وباطنا بكي أن نذكر المعنى الإجمالي لهذا المثل في هذا المثل وفي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى لعباده أن الهداية بيده وأن الاضلال بيده وجعل للهداية علامة إذا وجدها المؤمن دل على أنه في هدى وجعل للضلال علامة إذا وجدها الكافر أو المنافق دل على أنه في ضلال أما العلامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى علامة ودليلا على هداية المر وسعادته فذلك بانشراح صدره للإسلام أن يستنير بنور الإيمان ويحيا بضوء اليقين ويطمئن قلبه لذلك فتجد هذا القلب قلب المهتدي والمؤمن يتقبل جميع تعاليم الإسلام كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يقبله ولا يتحرج من شيء ولا تتضايق نفسه مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا إذا وجدها الشخص فهي علامة على أن الله عز وجل قد أراد له الهداية أراد له الهداية لا يستثقل الأعمال الصالحة ولا كذلك أيضا يتضايق من أمور الدين بل يحب وينشرح للطاعات وللأعمال الصالحات هذه علامة المهتدي علامة المؤمن الذي أراد الله عز وجل له الخير والهداية أما علامة الضلال والشقاوة فذلك بأن يجد الكافر أو المنافق في صدره ضيقا من أمور الدين أو من شيء من أمور الدين أن يقع في قلبه أو في صدره الحرج والضيق الشديد لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام أو عن بعض ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا الشخص قد شبهه الله عز وجل في ضيق صدره بشخص يتكلف الصعود إلى السماء والتكلف للصعود إلى السماء فيه جهد ومشقة وضيق في الصدر وخوف وقلق إلى غير ذلك مما ينتابه وهكذا قلب الكافر يتضايق من تعاليم الدين لا يحب الإيمان وإذا سمع أحكام الإسلام وجد في صدره ضيقا وحرجا لا يحب أن يسمع الحلال من الحرام ما بين الله عز وجل في كتابه لا يحب ذلك فهذا علامة الشقاوة وعلامة الضلال الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في هذه الآية ثم إن الله عز وجل قد بعليه الرجس مع أن صدره ضيق وفي غاية الضيق وفي شدته إلا أن الله عز وجل جعل على صدره وقلبه رجسا الرجس هذا ما لا خير فيه فلا يأتي إلا العمل الباطل السيء والرجس هذا يكون عذابا يسلطه الله عز وجل ويرسله على ذلك العبد وكذلك قد تكون الشياطين من جهة تؤذه إلى الأعمال القبيحة السيئة إلى كل خلق ردي تدفعه إلى ذلك كذلك يجعل الله الرجز على الذين لا يؤمنون وقد ذكر أهل العلم كيفية هذا التشبيه من وجهين الوجه الأول الوجه الأول أن الإنسان إذا كلف الصعود إلى السماء ثقل عليه ثقل ذلك عليه فكذلك الكافر تثقل عليه وتشق عليه أمور الدين هذا الوجه الأول الوجه الثاني أن قلب الكافر يتباعد عن الإسلام أو المنافق يتباعد عن الإسلام كما يبعد من صعد إلى السماء عن الأرض يتباعد قلبه عن الإسلام وعن الإيمان وعن الاستقامة بتباعده عن الأرض إلى السماء هذه الآية فيمن نزلت هذه الآية لم يأتي فيها سبب نزول، لم يأتي فيها سبب نزول، بل ذكر بعضهم أنها نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام في هداية الله عز وجل له، وفي أبي جهل، في اضلال الله عز وجل له. وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بل هو عام في كل مؤمن والدليل على هذا العموم هو أن الله عز وجل قال من يرد الله أن يهديه ومن هذه تفيد العموم أي سواء كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أو غيره ممن أراد الله عز وجل له الهداية وكذلك الكافر من حيث الإضلال فإن الله عز وجل قد جعل الإضلال على كل كافر وليس خاصا لأبي جهل بل بكل كافر بقي هنا أن نذكر حديثا اشتهر عند المفسرين هذا الحديث يذكر أن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم قرأ قول الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فقيل له يا رسول الله وما هذا الشرح قال نور يقذفه الله في القلب فينفتح القلب له قالوا فهل لذلك من أماره قال نعم قيل وما هي قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله هذه علامات حسنة ولكن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقد أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب وفيه عدي بن الفضل وكذلك فيه المسعود وكلاهما ضعيف وأخرجه أيضا الطبري وفيه انقطاع وإعضان وقد روي هذا مرسلا عن أبي جعفر المدائني وليس صحيحا ولكن هذه الصفات من الصفات الحسنة ليس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك فالإسناد إليه لم يصح ولكن هي صفات حسنة فالإنابة إلى دار الخلود وذلك بالعمل للدار الآخرة هذا أمر حسن والتجافي عن دار الغرور والإعراض والزهد عن الدنيا هذا أمر حسن والاستعداد للموت قبل نزوله هذه علامة حسنة أن يستعد المرء للموت قبل أن ينزل بساحته فهذه الصفات وغيرها إذا وجدها الإنسان في قلبه دل على هداية الله عز وجل له وليس اعتمادا على ما روي في ذلك ولكن لكونها من الصفات الطيبة إذن إذا أردت أيها المسلم السعادة في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة والهداية التامة في الدنيا والآخرة فافتح قلبك للإسلام وخذ الإسلام من جميع جوانبه كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة خذوا الإسلام من جميع جوانبه دون تبرم ولا تضايق ولا تحرج مما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام واحذر Hindar sibul zhalal dan jalan zhalal, dan jalan zhalal. Dan janganlah kamu membiarkan orang-orang yang mempermainkan Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan berada dalam kesesatan. Janganlah kamu membiarkan orang-orang yang mempermainkan Allah dan Rasul-Nya, maka mereka لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هنا سؤال قبل أن نخفم الدرس في من نزل هذا المثل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام عندك الصحيح أن الآية عامة وليست خاصة بأحد لماذا؟ لأن الله عز وجل أتى بلفظة من وهذه الكلمة تفيد العموم سؤال آخر ما حال الحديث الذي اشتهر في بعض كتب التفسير؟ بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين علامة شرح الصدر للإسلام بثلاث علامات بالإنابة إلى دار الخلود وبالتجافي عن دار الغرور وبالاستعداد للموت قبل نزوله طيب عندك يا أوسامة بل صححه اخرجه طيب ارفاس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه احسنت نكتفي بهذا القدر والى هنا الله فيكم